هل يوجد عمل صالح آخر أفعله في بلدي الذي أنا فيه ويكفر عن سيئاتي؟ نعم يوجد يوجد شيء يمكنك أن تفعله في بلدك ابحث عن درس شرعي أو محاضرة دينية أو حلقة قراءة قرآن واجلس فيها داوم عليها وستغفر ذنوبك بإذن الله يا عز وجل بل وسيصبح عندك رصيد حسنات إضافي أيضا كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات سبحان الله مع أن الذي جلس في الدار ما قال شيئا ولا فعل شيئا إنه فقط جالس ساكت ومع هذا يغفر له لماذا؟ لأن المجلس الذي يذكر فيه العظيم عظيم ومن قوة هذا المجلس في التكفير عن سيئات أنه يغفر حتى لمن يكون يقصد الحضور إليه أصلا ربما جاء إلى هذا المجلس لأنه ينتظر شخصا يريد أن يأخذ منه اوراقا أو لأن شخصا سد عليه سيارته فهو ينتظر أن يخرج المهم أنه لم يقصد مجلس هذا ولم يقصد أن يجلس في مجلس الذكر هذا ومع ذلك يغفر له ورد في بعض الروايات أن الله تعالى يقول للملائكة عن هذا المجلس فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة إن فيهم فلان الخطا لم يردهم إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى لهم جليس. يعني يغفر له لكرامتهم على الله ولأجل عين الفعين تكرم لهذا إذا وجدت محاضرة أو درسا طيبا في أي مكان فاحرص عليه. فلربما توجد ذنوب لدينا لا تغفرها إلا هذه المجالس قد يقول قائل ربما لا أجد الدرس اليوم يعني ولا ولا يكون قريبا بيتي مثلا فهل يوجد يعني حل بسيط يكفر ذنبي؟ نعم يوجد يوجد حل بسيط يكفر سيئاتك وأنت في بيتك قم الآن وتوضأ وضوءا حسنا ثم صلي ركعتين لا يشرد فيهما ذهنك ولا تسرح وسوف يغفر الله لك